أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجبون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون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 مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أننا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما وَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُونَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعَلْمُونَ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ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 فما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا أن قالوا أخرجوا آل نوط من قريتكم إنهم ناس يتطهرون فأجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم يشركون أمن أم خلق السماوات والأرض وأنزل لكم وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا, فأنبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإلى بل هم قوم يعدلون أما جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين الدحرين حاجزا اله مع الله اله مع الله بل اكثرهم لا يعلمون امن أم يجيب المضطر دعاء أم من يجيب المبطل إذا دعى ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أَإِلَهُمْ لما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عنا يشركون